بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوا من لعدهن وأحص العدد الله ربكم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 فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فاركوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر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 وعسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن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 أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاك حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضان لكم فأتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما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 فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا عد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا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 الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحق بكل شيء علماء